اثنان. استمع الى العبارات الاتيه واعدها حافله بيضاء سوق شعبي سياره صفراء حديقه المدرسه موقف الحافلات اربعه اقلام تذكره رخيصه ثلاث ساعات